ففيه روايتان إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه أو يخير احدهما صاحبة أو يخير أحدهما صاحبه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 متفق عليهما وفي لفظ أو يقول أحدهما لصاحبه اختر رواه البخاري وهذه زيادة يجب قبولها قول المعلف رحمه الله تعالى فصل فإن تبايع على أن لا خيار بينهما تبايعا لكن قالا فيما بينهما نبطل حقنا في خيار المجلس قال مثلا اريد ان اشتري منك كذا وانا وانت متلازمان اليوم وغدا وبعد غد يمكن ما نتفرق فنريد أن ننهي بيعنا بان لا خيار لنا خيار مجلس فاتفق على ذلك ففي هذا روايتان إحداهما يبطل خيارهم ينتهي لأن الخيار لهما وقد الغياه برضاهما الرواية الأخرى أن الخيار لهما وإن أبطلاه لما لأن الشارع جعل لهما هذا الحق فلا يبطلانه هما والرواية الأولى القول الأول أظهر والله أعلم لأن الحق لهما ولمصلحتهما فإذا ألغى اخيار المجلس انتقى ثم الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان الذي هما البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه يعني هم بين امرين تفرقا انتهى خيار المجلس او خير احدهما صاحبه يعني قال اختر نريد ان ننهي موضوعنا الان اختر تريد الشراء ام عدلت او يقول المشتري للبائع تريد عزمت على البيع او عدلت الان نريد ان ننهي حقنا في خيار المجلس او يخير احدهما صاحبه فان خير احدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع يعني انتهى البيع وتم وفي لفظ البيع المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون البيع كان على خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع يعني البيع كان بإلغاء خيار المجلس وخيار أحدهما منهي، متفق عليهما أي على هذين الحديثين السابقين وفي لفظ رواية للبخاري أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فإذا قال أحدهما لصاحبه اختر فهذا كناية عن أنه هو اختار البيع وما بقي إلا خيار صاحبه فيقول له اختر فيقول صاحبه اخترت البيع أو الشراء أو عدلت قال رواه البخاري وهذه الزيادة يجب قبولها لأنها في صحيح البخاري رحمه الله نعم فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله لأنه لم يوجد منهما يبطله فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فالذي قال اختر انتهى خياره لأن قوله لصاحبه اشعار بأنه هو اختر انتهى فإن قال اخترت البيع أو اخترت الشراء إن كان بائع أو مشتري تم العقد ولا خيارة حينئذ وإن سكت واحد أظهر خيارة والآخر سكت هل يعتبر سكوته موافقة الجواب لا لأن السكوت لا يعتبر إقرار إلا في بعض حالات كسكوت البكر حينما يعرض عليها الزواج برجل فتسكت لأنها تستحي فإذا سكتت فسكوتها دليل اقرارها أما الرجل إذا سكت فلا يؤخذ بسكوته ويقال سكوته اقرار فخيار الساكت بحاله يعني على حاله له الخيار ما لم يتفرقا لأنه لا يوجد منه ما يبطله ما قال اخترت البيع أو لن أبطل خيار المجلس سكت فهو على خياره حينئذ وفي خيار نعم وفي خيار القائل وجها أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق وال... وفي خيار القائل اذا قال احدهما لصاحبه اختار فسكت هل الذي قال اختار يبطل خياره روايتان او وجهان احداهما احدهما انه يبطل خياره لما قال للخبر أين الخبر قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما صاحبه يعني إذا خير أحدهما صاحبه فالذي خير صاحبه بطل خياره هو انتهى لأنه بقوله لصاحبه اختر إشعار منه بأنه اختار إمضاء البيع أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره يعني كأنه أبطل خيار نفسه وجعل الخيار لصاحبه فقط فلم يبق له شيء والثاني الوجه الثاني لا يبطل خياره ما دام أن صاحبه سكت كأنه يقول اختر فإن اخترت البيع فأنا مثلك وإن سكت فالثاني كأنه مثله ما اختار أحدهما والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق يعني الرجل إذا قال لزوجته اختاري مثلا فسكتت هي ما اختارت ما صار له ما وقع طلاق الآن لأنه جعل الخيار لها في سكتت هو على حاله متى ما أراد أن يطلق فالأمر له يعني ما ابطل حقه في الطلاق وجعل الطلاق بيد زوجته وإنما هو على حاله فمتى ما أراد أن يطلق زوجته لو لم تختر فله ذلك نعم فصل ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر ولأنه شرع للنظر في الحظ وهذا يوجد في كل بيع وعنه, وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط فصل ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر خيار المجلس يثبت في كل بيع ولا يقال يثبت في كل عقد لا وانما يثبت في كل بيع وما هو ملحق بالبيع كالاجاره مثلا فمثلا في عقود لا خيار في المجلس فيها عقد النكاح اذا اجري خلاص عقد الوقف عقد العتق ما في خيار هذا اذا اعتق عتق اذا اوقف قال اوقفت صار وقف ما يتراجع فيه وإنما قال المؤلف رحمه الله في كل بيع للخبر وأين الخبر؟ يعني الحديث السابق ولانه شرع للنظر في الحظ يعني شرع للرجل لينظر في أي الأمرين خير له يتروى لأن الإنسان حينما يقال له مثلا تبيع بيتك بألف قال نعم يفاجع بالالف أو مبلغ كبير مثلا فيبادر بالموافقة فجعل الله جل وعلا له خيار المجلس ليتروى لأنه إذا قال نعم ثم بعد دقيقتين أو ثلاث فكر في الأمر باع البيت بالالف مثلا أين ينقل أولاده يتعب في هذا ماذا يعمل بالالف؟ ماذا كذا فجعل الله له الخيرة التأمل في هذا فترة اجتماع الطرفين لأنه شرع للنظر في الحظ يعني فيما هو حظ للإنسان وخير له وهذا يوجد في كل بيع سواء كان بيع عادي أو بيع سلم او بيع يعني صرف او بيع تمر بتمر او شعير بشعير او ذهب بذهب ونحو ذلك هذا كله يعتبروا بيعا وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس وعنه رواية عن الإمام أحمد أن خيار المجلس لا يثبت في الصرف ولا يثبت في السلم ولا يثبت في كل ما يشترط فيه التقابض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار شرط من المعلوم أن الصرف والسلم. وبيع الربوي بالربوي لا يثبت في خيار الشرط أبدا هل يثبت في خيار المجلس أو لا ما هي الأشياء المختلف فيها قال الصرف مثلا أعطاه جنيه صرفه له بثلاثمائة ريال هذا قبض الجنيه وهذا قبض الثلاثمائه ريال وجلى سامعا نصف ساعه ثم بدأ لأحدهما قال لا يا اخي انا عدلت عن الصرف هذا انا مغلوب في هذا الصرف ونحن في خيار المجلس هل لهما خيار المجلس الروايه الاولى لهما خيار المجلس لانهما في المجلس وما تفرقا الروايه الثانيه تقول هذا صرف والصرف يدا بيد وبالتقابض انتهى البيع فلا خيار للمجلس السلم السلم ما هو كما تقدم لنا وسيأتي بابه ان شاء الله وتقدم لنا الاشاره اليه هو ان يبيع اشياء في الذمه موصوفة بنقد حاضر يعني بعكس البيع البيع يبيع اعيان مرئية موجودة بدراهم سلمة الان او بعد اسبوع او بعد شهر الدراهم في الذمة والعين موجودة السلم بالعكس المبيع في الذمة والقيمة منقودة مثلا يقول ابيع عليك الف كيلو من القمح موصوف بصفاته التي تحدد وتضبطه بالف ريال القمح غير موجود الآن ولا زرع إلى الآن الرجل سيزرع يقول اسلمك اياه في الموسم مثلا في شهر كذا واخذ الدراهم لاجل يزرع هذا يسمى السلام وهو تعجيل القيمه وتاخير المبيع موصوف في الذمه هل هذا في خيار مجلس اذا الرجل جاء وباع على صاحب المحل ألف كيلو من القمح بألف ريال واستلم الرجل ألف ريال والقمح موصوف وكتب السند وهما جالسان هل يسوغ لاحدهما أن يقول عدلت هل لهما خيار مجلس هذه الرواية الثانية تقول لا خيار مجلس في هذا لما لأن هذا البيع قالوا يدا بيد فكما أنه لا خيار شرط فيه فكذلك لا خيار مجلس وما يشترط فيه القبض في المجلس يشترط القبض في المجلس في بيع الذهب بدراهم الرجل جاء إلى صاحب الذهب واشترى منه حلي ذهب بعشرة آلاف ريال واستلم الرجل الذهب المشتري واستلم صاحب المحل عشرة الآلاف ريال وهما جالسان معا هل يسوق لأحدهما ما دام معا أن يلغي البيع هذا هي الرواية الثانية تقول لا يلغيه لأن ليس له خيار مجلس يشترط القبض مثلا رجل اشترى الف كيلو من الشعير بالف كيلو بخمسمائه كيلو من من القمح مثلا هذا ماذا يشترط فيه يشترط فيها القبض في المجلس ولا يشترط التساوي لأن القمح نوع والشعير نوع آخر أجناس مختلفة فيشترط فيها القبض في المجلس هل فيهما خيار مجلس هذه الرواية الثانية تقول مثل هذا لا خيار فيه في المجلس لأن هذا يشترط فيه التقابض وما دام حصل التقابض انتهى البيع الرواية الأولى تقول في خيار مجلس ما دام ما تفرق كذلك في بيع الذهب بالدراهم ونحوه الرواية الأولى تقول في خيار مجلس لأن هذا بيع الرواية الثانية تقول لا خيار في هذا لما يرحمكم الله تقول لا خيار في هذا قالوا لأنه مبني على أنه يدا بيد ومن المعلوم أنه لا خيار فيه شرط فكذلك لا خيار مجلس أما خيار الشرط فمعلوم أنه ليس في خيار شرط فمثلا ما يجوز للمرأة أن تشتري الذهب مثلا بألف ريال وتقول على مشورة أهلي أمهلني إلى الغد نقول ما يجوز هذا تشتري ولا تدعه؟ والا تريهم اياه قبل اجراء البيع اما اذا اجري البيع فلا خيار مجلس وهذه يخطئ فيها كثير من الباعه يجعل فيها خيار يقول اذهب بهذا الذهب الناسب لاهلك لك الخيار الى باسر العصر مثلا هذا ما يسوغ ولا يصح لانه لا خيار شرط في بيع الذهب بالدراهم وإنما الخلاف في خيار المجلس فيه هل في خيار مجلس أو لا نعم. فصل الضرب الثاني خيار الشرط الضرب الثاني خيار الشرط المعلف رحمه الله قال في العنوان الكبير باب الخيار في البيع باب الخيار في البيع وقال وهو على ضربين وهو على ضربين ما هما الضربان هما خيار المجلس وخيار الشرط خيار المجلس عرفناه المادة ما في المجلس وهل يثبت في كل بيع او يثبت فيما يجوز في خيار الشرط روايتان هذا الضرب الثاني خيار الشرط يعني يشرط له الخيار لفترة كذا يقول لي الخيار من الآن إلى بعد صلاة الظهر من يوم غد إلى الجمعة القادمة لي الخيار إلى غروب الشمس من يوم غد لي الخيار الى طلوع الشمس من يوم غد مثلا يحدد حد معين نعم الضرب الثاني خيار الشرط نحو ان يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالاجماع ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة وان زادت على ثلاث نعم نحو ان يشترط الشرطاء الاثنين الالف هذه الف التثنيه فاعل ان يشترط الخيار في البيع مده معلومه لا بد بهذا الشرط مده معلومه ما يقول لي الخيار ايام امهلني ايام افكر في الموضوع اجعل لي الخيار فتره من الزمن كم يكفيك ما ادري كم يكفين امهلني ايام و... واشترط عليك لي الخيار فتره من الزمن ما هذه الفتره ما احدد نقول لا ما يصح هذا لا بد من التحديد مده معلومه بالساعه أو باليوم أو بالشهر ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر أو أقل فيجوز بالإجماع يعني ما خالف أحد من الفقهاء في خيار الشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة لا بد ان تكون معلومة وان زادت على ثلاث هذه اشاره للخلاف ان هذه ولو اشاره للخلاف لان بعض العلماء قال لا بد خيار الشرط الا يتجاوز ثلاثتيه ولهذا قال وإن زادت على ثلاث فلا بأس وهذا هو الراجح لأنه حق يعتمد على الشرط فجاز ذلك فيه حق الخيار والإمهال اعتمد على هذا الشرط كل واحد منهم شرط لصاحبه مثلا فجاز ذلك فيه كالأجل مثل ما لو قال انا اشتريت لكن اشترط عليك الا تطالبني في القيمة الا بعد شهر يقول يصح هذا لان هذا اجل في التسليم وهو صحيح مثل ما لو حدد الخيار باجل فيصح هذا نعم لانه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالاجل ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه مثلا يقول اشتري منك هذا البيت بألف يقول البائع مثلا انا بعت عليك لكن بشرط ان لي الخيار خمسة ايام وأنت تريد خيار قال لا أنا اشتريت من الآن ليس لي خيار فصار الخيار لمن؟ للبايع يقول بيعت لك على أن لي الخيار ثلاثة أيام ومثل ذلك لو جعل الخيار للمشتري يقول مثلا اتشتري مني هذا البيت؟ قال نعم قال أبيعه عليك بألف قال المشتري نعم أنا أشتري شريت الآن ولكن أمهلني اجعل لي الخيار خمسة أيام إن رأيت أنني سأتمكن من إحضار القيمة فقد اشتريت وإن رأيت أنني لا أتمكن من إحضار القيمة فأنا لا أرغب أن يكون مدينة لك ولا لغيرك لا احب ان اشغل ذمتي بشيء بحق من الحقوق وانا في سلامه. لانه لا ينبغي للمرء قدر المستطاع ان يشغل ذمته. كل ما امكن ابراء الذمة فهذا مطلوب للمسلم. ولهذا ورد في الشرع ان عابر السبيل يعطى من الزكاة ليأكل ولا يستقرب لانه اذا اعطي من الزكاة اعطي حقا له وذمة بريئة واذا اعطي قرض مثلا فلا يدري هل يتمكن من تسديد هذا القرض او لا يبقى في ذمته الى يوم القيامة لانه يكون في نيته انه اذا رجع الى بلاده سدد فإذا به يخترمه الأجل قبل أن يصل إلى بلاده وقبل أن يعلم أحد عن هذا القر ثم صاحب الحق قد يستحي من أهل الميت يقول هم مفجوعون في ميتهم ثم أذهب أن أطالبهم لا يخلف الله علي فيبقى هذا القر في ذمة هذا الرجل إلى يوم القيامة فلهذا أباح الله له أن يأخذ من الزكاة وان كان غنيا في بلاده حتى لا يشغل نفسه ويشغل ذمته بقرض ومثل ذلك مثلا الحاج المتمتع والقارن عليه هدي هدي التمتع هدي القران ومن ترك واجبا او فعل محظورا عليه هدي لجبر هذا النقص هو غني في بلاده لكن ما بين يديه يكفي لنفقتها الضرورية فقط ولا يزيد عنها فهو اما ان ذي يذبح او يصوم ولا يشغل ذمته فاباح الله له ان يصوم عن دم التمتع ودم القران وهدي الجبران ولا يشغل ذمته بالقرض فالافضل للإنسان أن يحرص على براءة ذمته إذا استقرض من شخص لضرورة يبادر بالقضاء إذا استدان لضرورة يبادر في سداد الدين ولا يشغل ذمته بحقوق العباد لأن الحقوق كما تقدم حق لا يتجاوز الله عنه وهو حقوق العباد فيما بينهم وحق الله جل وعلا حري ان يتجاوز عنه سبحانه وتعالى فهو يتجاوز عن حقه لكن يقتص لبعض العباد من بعض ولا يتجاوز فمثلا قال امهلني اجعل لي الخيار خمسة أيام أنظر هل أتمكن من جمع القيمة لاسددك أو لا قال وأنت أيها البائع تريد خيار قال لا أنا ما أريد خيار أنا من الآن بعت عليك بألف ريال وأنت لك الخيار فيجوز أن يجعل الخيار. لأحدهما دون الآخر نعم ولأحدهما أكثر من صاحبه لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه ولأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر ويجوز